وعلى الثلاثة الذين قلفو حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم أنفسهم وظن أن لا من جاء من الله إلا إليه ثم.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 ذلك بأنهم لا يصيبهم غمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا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 ولا ينفقون نفقةً قريرةً ولا كبيرةً ولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم ولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون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 وَلْيُنْذِرْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ